سورة الحديث بسم الله الرحمن الرحيم سبحر الله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير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 الله بكم لرعوف الرحيم، وما لكم أن تنفقوا في سبيل الله، ولله ميراث السماوات، ولله ميراث السماوات ولله السماوات والأرض لا يستوينكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولا 119. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير 111. الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له, فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى والمؤمنات يسعى بين أيديهم وبأيمانهم اليوم جنات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 قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب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 فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا معكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يعلم الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم للأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون بعد موتنا قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون 110. المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم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 121. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد من الله ورضوان وما الحياة الدنيا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 والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من نصيب في الأرض ولا في انفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير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 Szanowny الله هو الغني الحميد لقد Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس Panie Komisarzu, الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم من ينصره ورسله بالغعيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في من 121. والكتاب فمنهم مهتد 122. وكثيرا منهم فاسقون ثم قفينا على آثانهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَعْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً بِتَدَعُوْنَا مَا كَتَبِنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّ بِتِغَاءَ رِضُوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ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 لئلا يعلم اهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه الفضل بيد الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم